في وسط الجمعين اما بعد نلقى كتاب الصيام من هذا الكتاب الذي بيد الاعزاء الذي هو المنتقى من الرسائل وفتاوى العلامه الامام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى من هوى للصحيفه السبعين بعد 600 معك كتاب طيب والسؤال اولا شهر رمضان هل هو من خصائص هذه الامه ام هو عند الامم السابقة يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون دلت هذه الايه الكريمة على أن الصيام عبادة قديمه فرضت على من قبلنا طبعا على من قبلنا من المسلمين لأن الذين كانوا قبلنا مؤمنين كانوا ايضا مسلمين والمسلمون ليسوا فقط المتعبدين بشريعة النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وعلى وسلم بل كل متعبد لله تعالى بشريعه شرعها وكل متبع لرسول من رسل الله عالم امر الله تعالى فانه يكون ماذا يكون مسلما والادله على هذا في كتاب الله كثيرة منها قال الله تعالى في سوره الاحمران ما ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصانيا ولكن كان حنيفا مسلما كان ابراهيم عليه السلام مسلما كان نوح عليه الصلاه والسلام كان من المسلمين امراه ملكه سبأ قالت رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين فالمسلمين قبلنا الذين كانوا متعبدين بشرائع غير شريعه النبي صلى الله عليه وعلى كان الصيام مفروضا عليهم ايضا وهنا الخلاف حصل هذا الصيام الذي فرض عليهم هذا الصيام الذي فرض عليهم كان شهران كان شهرا كما هو عندنا وهل كان شهر رمضان أو لم يكن غيره فبعض اهل العلم قال كان مفروضا عليهم أن يصوموا شهر رمضان فمثلا قال في شريعه عيسى عليه الصلاه والسلام كان مفروضا على النصارى صيام شهر رمضان ولكنهم تحكموا في هذا فنقلوا هذا الشهر من كونه منتقلا الى ان يكون في وقت الربيع في صيام معين يصومونه ثم لظروف وامور بسبب النقل زادوا 10 ايام ثم زادوا اسبوعا ثم كملوا الثلاثه بعد الاسبوع ليتم الصيام 50 يوما عرفت هذا من ناقيل ولهذا الشيخ هنا قال ولكن هل هم مقيدون بالصيام في رمضان ام في غيره هذا لا اعلم نصا يعني لا يعلم في نص عن النبي صلى الله عليه واله وسلم هذا مما اختلفت فيه هذا من مختلف في في تفصيله لكن الاصوله اشكالها قال ان فضائل رمضان وخصائصه في كثيره ومنها ما رواه الامام احمد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اعطيت في رمضان اعطيت امتي في رمضان خمس خصائل لم تعطها أمة قبلها خلوف من الصائم اطيب عند الله من ريح المسك وتستغفر لهم الملائكه حتى يفطروا وتصفد فيه مرده الجن فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره يعني نعم قد يوجد جن يوجد شياطين الجن ويوجد منهم شر ويوجد منهم اذى ولكنهم مصفدون فلا يصلون في هذا الشهر إلى ما كانوا يصلون إليه في غيره وليس معنى هذا ان الشر والاذى سينعدم بالكلية ويزين الله كل يوم جنته فيقول يشكو عباد الصالحون ان يلقوا, أن يلقوا عنهم المعونة والاذى ويصير اليك يعني هذه الأمور التي تتحملونها في الدنيا وهذا الاذى وهذه الأشياء وهذا الذي يكون في الدنيا يشكو ان يتركوه وأن يصير اليك اي الى الجنه ويغفر لهم في آخر ليله قال هي ليلة القدر قال لا ولكن العامل انما يوفى اجره اذا قضى عمله طبعا هذا الحديث فيه عامه مضامينه لها شواهد عامه مضامينه لها شواهد وان وان لم يكن قد لا يكون صحيحا بهذا اللفظ على هذا النحو كله فبالاختصال بين النبي صلى الله عليه واله وسلم بين النبي صلى الله عليه واله وسلم ان اهم الفصائص هذه الامه هو منها الله عليه واله وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر تقدم من ذنبه متفق على صحته وقال عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وعلى اله وسلم يلتمس ليله القدري في العشر الأواخر من رمضان متفق عليه وكان صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذا دخل عندما دخلت العشر الاخيره من رمضان شد من زره وحي ليله واي قضاء له عليه ثم بعد هذا السؤال التالي هل هناك أمور خاصة مشروعه يستقبل بها المسلم رمضان تتكلم على الننام في استق في اول رمضان والمؤمن يعرف للمواسم الطاعات يعرف لها مقامها ويحرص على استقبالها ومغادرتها على الوجه الذي يحبه الله تعالى ويرضاه لا باهمال وعدم اعتبار وعدم رعايه ولا بمسلك المبتدع الجواب شهر رمضان هو افضل شهور العام لأن الله سبحانه وتعالى اختصه بان جعل صيامه فريضه وركنا رابعا من أركان الإسلام وشرع للمسلمين قيامه ليله كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بني الإسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله واقامه الصلاة وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت متفق عليه وقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم من قام رمضان ايمانا وحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اتفق عليه ولا اعلم شيئا معينا لاستقبال رمضان سوى أن يستقبله المسلم بالفرح والسرور والانضباط وشكر الله الذي أن انبلغه رمضان كثير من المسلمين يعني الآن الاقف المسلمين في رمضان الماضي كانوا صائمين قائمين الان مات الان مات وكان يمكن أن تكون ميتا وبعد قليل انت ايضا ستموت وتفقد هذه الطاعات وهذه الخيرات التي ربما يتململ بعض الناس منها يقول سنصوم والنهار طويل وسنقوم والقيام قد يطول وسن تعبنا التكاليف وما والك... عده قليلا ستترك هذه الخيرات وهذه الطاعات التي كثير من المدفونين الآن إذا عرض عليه لو فرض انه عرض عليه ان يخرج لي يحضر شهرا واحدا لاختيار يكون حاضرا في شهر رمضان لما فيه من الخيرات والطاعات واسباب المنفعه فانت افرح وارتبط واشكر الله تعالى ان بلغك رمضان واحرص على الطاعة لله تعالى فيه قال وشكر الله وشكر الله ان بلغه رمضان ووفقه فجعله من الأحياء الذين يتنافسون في صالح العمل فانا بلغ رمضان نعمه عظيمه من الله ولهذا احرص على أن تغتنم هذا الشهر والا تكون عاده للايام متى سننتهي من هذا الصيام بعض الناس للاسف وهذا من تضاع الهمم تجد شابا هكذا ما شاء الله قوي البنيه ووربما كان شابا اعزب يتاكد في حقه الصيام تجد هكذا ما شاء الله متى ننتهي من حتى ننتهي من الصيام انت يا اخي بالنسبه لك تصوم وتكثر من الصيام <تصفيق> لماذا تستعجل انتهاء الصيام فهمت هذا ليس لازما ان يحصل على الجرعه الماء وعلى اللقمه في الوقت الفلاني وما إلى ذلك يعني الحقيقه تجد أن كثيرا من الأنفس تتعلق بامور في غاية الخسه ولا حول ولا قوه الا بالله ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوصي الاصحابه بقدوم رمضان مبينا فضائله وما عد الله فيه غير الصائمين والقائمين من الثواب العظيم ويشرع للمسلم استقبال هذا الشهر الكريم بالتوبه النصوح والاستعداد لصيامه وقيامه بنيه صالحه وعزيمه صادقه وييسر الله تعالى في هذا الشهر من التوبه ما ييسر لكثير من الناس انا حتى أعرف ناس الاحظهم أجد شخصا دخل عليه الشهر حتى في مظهره دخل عليه شهر رمضان يعني كان يغير حاله من السنة إلى السنة دخل عليه شهر رمضان في سنة ما كان موافيا للخيته عاقا للخيته لكن كان يلبس لباسا غير شرعي جاء رمضان التالي غير وقته يعني ايش من رمضان إلى رمضان يعدل نفسه فانت استغل الفرصه وانظر من الذي يحتل من امرك احرص على أن يعتدل فاهم في الظاهر او في الباطن ابحث في الظاهر او في الباطن لان بعض الناس يكتفي بأن ظاهره الصلاح فلا يبحث عن صلاح باطنه يعني باطنه خراب ياباب والللل... تجد الخوف الطويه تجد فساد النية تجد امورا مستخفية مستعصيه ولا يبالي فهو فقط في الظاهر الناس ينادونه في الشارع يا شيخ لا تراجع على طريقه كل صاحب لحيه هو شيخ فهو يعتبر الناس يقول يا شيخ ون تعالون تعالون خلاص عاش في هذا والحمد لله وانا انتهى لا يحرص على صلاح شيء بطاقه النصوح والاستعداد للصيام وقيامه وبنيه صالحة وعزيمة صادقة من صام رمضان وفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان وفر له ما تقدم من ذنبه ها ها محسن من صام رمضان وفر له ما تقدم من ذنبه ايمانا واحتسابا لابد ايمانا واحتسابا حتى يغفر لك ايمانا بالله واحتسابا لثواب الله لابد اما الذي يفعل هذا بالمقتضى العادة يفعل هذا بالمقتضى كذا النصوم النصور لابد عيبا أن مفتض لا يصلح تعودنا الصيام من الصره كيف مفتض لا لابد ايمانا واحتساب كذلك القيام ايمانا واحتسابا ان بعض الناس ربما يقوم لأن مجموعته يقومون فيقول يا فلان سنذهب الى صلاه القيام يا فلان سنذهب الى صلاه القيام هي ستات بمعنى قلنا امساتي معكم هيا واذا لم يأتوا. ياتوا صحيح اذا وجد ربما بعض الناس وليادوا اذا وجد اصحابنا قرين يقولون انا سنذهب الى السينما يذهبون الى السينما ان مع اذا احسن الناس احسن واذا اساء اساء هذا يكون عنده الامر ايمانا واحتسابا ولهذا مما يلغي أن نحرص عليه ايضا اننا لا نضيع اوقاتنا فيما لا يفيد ولهذا انبه الاخوه هنا خصوصا ان المكان مزدحم والعدد يعني بفضل الله يعني ليس قليلا بالنسبة للمكان فاذا تكلم كل شخص كلمه هذا يؤدي الى تشويش كبير فلهذا بين الصلوات بين الركعات وكذا كل شخص معه مصحفه أو في ذكر الله أو في الدعاء أو في كذا لا داعي للكلام لا داعي للكلام واضاعه الوقت يكفي يكفي ما يضيع عليك من وقت في اماكن أخرى يكفي ما يضيع عليك من الوقت في السائل اليوم لكن هذه هذا التاتي في هذه الساعه ساعتين ثلاث ساعات اجعلها لله خالصه ما استطعت ثلاثه شبه بالكلام الفارغ ويمينا ويسارا و... لا تاتي وت... وتجلس معك المصحف معك الكتبه تقول الله هكذا اش عش هذه الساعات بدون ان تختلط باحد حتى لو بين الناس هذا ما يريد يعني ينصح أو يتنصحون به عموما وفي هذا المكان خصوصا بارجاء فارجو الا احتاجه الى تلميح مره اخرى على على عروض الصوت او على الكلام الذي لا حاجة اليك في هذه الأوقات نستغل وايضا بعد انتهاء الصلاه لم تنتهي العباده لم ينتهي رمضان وليس ولن نكون في ذحنهنا في, في في في عباده ينبغي ان يكون المرء فرحا بها متلذذا بها لما ينتهي منها يكون هكذا منتهيا مقبلا على الله ليس انه كان كان في سجن ها وفاء خرج من فيطيق واه لا تعالوا نتكلم هنا ويوسف ويمك تساعد ها ساعه في المسجد يتكلم في ساعه في الخارج ثم كذا لا لا تستغل الوقت في الخير ولو في النوم صحيح يعني تنام بعد انت درست نمت نمت ساعه ساعتين حتى تكون مستيقظا بعد هذا تكون يكون عندك ماذا نشاط لكن بعض الناس تجد يسر الساعه الساعه 2 وكذا ثم ياتي بعد صلاه الصبح تقول تعال الدرس يقول انا متعب لا بد ان انا اليس كذلك بارك الله فيك ايضا ناخذ اول هذه الرساله التالية يقول الشيخ رحمه الله من عبد العزيز بن عبد الله ببازن إلى من مناره من المسلمين سلك الله بي وبهم سبيل أهل الايمان انظر الى هذا الدعاء سلك الله بي وبهم سبيل اهل الايمان وافتقني واياهم للفقه في السنة والقران طبعا ليس الوقت متسعا للوقوف مع كل كلمة. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اما بعد هذه نصيحه بفضل صيام شهر رمضان وفضل المسابقه فيه بالاعمال الصالحه مع بيان احكام مهمه تخفى على بعض الناس ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم انه كان يبشر اصحابه بمجيء شهر رمضان ويخبرهم عليه الصلاه والسلام انه شهر تفتح فيه ابواب الرحمه وابواب الجنه وتغلق فيه ابواب جهنم وتغلق فيه الشياطين قوله صلى الله عليه وعلى وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان افتتحت ابواب الجنه فلم يغلق منها باب ولقيت ابواب جهنم فلم يفتح منها باب وصددت الشياطين وينادي مناد من يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصد ولله عتقاء من النار وذلك كل ليله طبعا ذسو التي اصل التفتيح الجنه و و بوابه تغليق ابواب النار وتصفيذ الشياطين هذا ثابت في الصحيحين ولكنه ليس في الصحيح بهذا تمام هذا في غير الصحيح ويقول عليه الصلاه والسلام جاءكم شر رمضان شهر بركه يرشاكم الله فيه فينزل فينزل الرحمه ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء انبر الله الى تنافسكم فيه فيباهي بكم ملائكته فارى الله من انفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله وهذا ايضا حديث ضعيف ويقول عليه الصلاه والسلام عن شخص يقول ماذا الشيخ ابن بازني يذكر ربما لم يتبين له ضعفه ربما لم يتبين له ضعفه الذي يدرس علم الحديث يقام هذا الكلام من غير اشكال لكن الاشكال ياتي عند الجاهل بهذا العيب وَيَخْرُصُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا ويقول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول الله عز وجل كل عمل ابن ادم له حسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف الا الصيام فانه لي وانا اجزي به ترك شهوته وطعامه وشرابه اجل للصائم فرحتان فرحه عند فطره وفرحه عند لقاء ربه ولا خلوق فمصاء ولا خلوق فالمصائم اطيب عند الله من ريح المسك ولا حديث بفضل صيام رمضان وقيامه وفضل جنس الصوم يعني فضل الصوم يعني باعتبار العموم كثيرة فانه غير المؤمن ينتحذها أن ينتحلها ان ينتفز هذه الفرصه وهي ما من الله به عليه من اجراء شهر رمضان فيسارع إلى الطاعات ويحذر السيئات ويجتهد في اداء مفترض الله عليه ولا سيما الصلوات الخمس فانها عمود الإسلام وهي اعظم الفرائض بعد الشهادتين فالواجب على كل مسلم ومسلمه المحافظه عليها وادائها في أوقاتها بخشوع وطمئنينه ومن اهم واجباتها في حق الرجال ادائها في الجماعه في بيوت الله التي ابنى الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه كما قال عز وجل اقيموا الصلاة واتوا الزكاه واوكعوا مع الراكعين وقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين وقال عز وجل قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى أن قال طالع الزوجين والذين هم على صلواتهم محافظون هؤلاء هم الواثون الذين يرثون في هم فيها خالدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه من تركها فقد كفر وهذا رواه اصحاب السنن الا ابو داود واهم الفرائض بعد الصلاه اداء الزكاه كما قال عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه وياتوا الزكاه وذلك دين القيمه وقال تعالى واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون قد دل كتاب الله العظيم وسنه رسوله الكريم على أن من لم يؤدي زكاه ماله يعذب به على أن من لم ياد زكاه ماله يعذب به يوم القيامه من لم ياد زكاه ماله به يوم القيامه وهن بعد الصلاة والزكاه صيام رمضان وواحد اركان الاسلام الخمسة المذكوره في قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم واقام الصلاة واداء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت ويجب على المسلم أن يصون صيامه وقيامه عما حرم الله عليه من الاقوال والاعمال لأن المقصود بالصيام هو طاعه الله سبحانه و تعالى ولا حول ولا قوه الا بالله كثير من الناس ينتظروا رمضان بالبحث عن البرامج والمسلسلات والبلايا والرزايا وبعضهم لا يستحي بعضهم لا يستحي يعني انا اليوم انا أحد الاشخاص في في عمل ما يعمل مهندسا فيقول لزملائه يعني متى ستعطوني محل الوقت اللي يعتجلونا الدوريه العمل اللي في أي وقت لا لا لا اصحب لا الليل لأن عندي برنامج والممثله الفلانيه ستصنع برنامجا والراقصه الفلانيه ستصنع كذا فلا بدي انا احضر يريد لا يريد عملا بالليل لماذا حتى يتفرغ في ليالي رمضان لماذا لهذه الامور فهمتوانوا بالنهار سلس الصيام حتى في بعض الجرائد يتمسل سياره فيلم كذا و... حتى تصل ياسر طال الله عندك جهاز التلفاز ما ماذا تصنع هذا؟ بضاعت يعني هذه النصيحه قلت قلت من قبل نصيحه شيطانيه تريد الفساد والفساد اشتري جهاز الفساد في بيتي ولا سي ولا سيما اذا حليته بناده بالريسيفر وضعته فوقه او تحت صحيح هذا انت انت فساد وفساد الى الكفر والانحراف نسال الله العون والعافيه ولذا انا عاهدنا بعض الناس الذين يغرقهم هواهم احيانا لكن يقولون ياتي رمضان انا يغرقون يحاولون التلفاز هذا في في رمضان قبل الدش وقبل هذه الاشياء ويا غيابه ونظن يقولون يحولون ماذا شاشته حتى ينتهي رمضان اذا انتهى رمضان يعيدون خلاص هم الذي ينصح نفسه فانه لا لا يضع في بيته هذا الجهاز لأن قصود الصيام هو طاعه الله سبحانه وتعالى وتعظيم حرماته وجهاد النفس على مخالفه هواها في طاعه مولاها وتعويدها الصبر عما حرم الله وليس المقصود مجرد ترك الطعام والشراب وسائل المفطرات ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الصيام جنة فإذا كان يا مصومي فلا يغث ولا يسخط فان سابه احد ان قاله فليقل اني صائم فصح عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال من لم يدع قبل الزوري والعمل به والجاهل فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشربه فعلم بهذه النصوص وغيرها ان الواجب على الصائم الحذر من كل ما حرم الله عليه وهذا قبل الافطار وبعد الافطار لانه بعض الناس يقول انا صائم لا اتكلم بحرام ولا أنظر إلى حرام وافطر انا صائم لكن بعد الافطار لا باس يعني خديها في الواقع يبيط على شيء منها كثير تاتي من المحرم ولهذا مما لا يليق في رمضان الاشتغال بالانترنت هذا هذا الانترنت هذا محل الذي ما هو مصدر كثير من الشري والسوء هذا الذي ينصح نفسه ولا يشتغل به عرف لا في مواقع دنيويه ولا حتى في الغالب في, في الاكثر في مواقع دينية هنا سخروا الانترنت وجلسوا امامهم واستغنوا استغنوا عن المجالس العلم ودروس العلم وصار الطلاب الانترنت وبعد هذا يصلون مشايخ من خلال الانترنت درسوا على الانترنت ويدرس من خلال الانترنت وانتهى كنت اعتاد الناس هذا فان فارغون صاروا هم الذين يتصدرون المشهد ويعلقون على الامور ويتكلمون وكذب وشخص يقول انشأ موقعا وطرح اسما ومن اين والمشايخ الافتراضيون الذين لا وجود لهم في الواقع يصير لهم وجود بماذا بهذه المواقع وترويج الجهله الفارغين الذين لم يجدوا ما يشغلون به اوقاتهم من خلال ماذا انت تتعرف عليه كان بينهم بينهم كلام وان فيه موده في كذا روجوا ما هم ينتقلوا من هنا إلى هنا الى هناك والبلايا والرزايا في هذا المصدر كثيرة واكثر الناس لا يستفيدون منه خيره انا لو سالنا لا اقل ساساله في الشارع اسال يمينا او يسارا ساسال الاخوه الموجودين هنا إذا اردت ولا ي... ولا احب ان اسال أطلع. حتى لا احرج احدا وحتى لا اجعل ناسا يكذبون ما قدر استفادتك من الانترنت فيما يقربك إلى الله في مثل من اتجاد تقربوا الى الله ويقربك إلى الله وما هو كم هو وما الذي يضيع عليك من وقت وما الذي يتيسر لك من امر ليس حسنا وما الذي يملي الذي يملي وما الذي يملي فعلى الاقل في هذا الشهر لا تشتغل بهذا لا تشتغل بهذا البعض الناس صاروا يقول انا مدمن مجمل لا بد ان يدخل في الصباح والمساء وتجد واحدا منهم من, من, من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وهو ما زال في ذاك الموقع اسمه مسجل تذكر عن بعض يدخلوا بعض المواقع الدينية وياتي وقت الصلاه ويمر هو لم يقضى المساله ليست دينا المساله صار فيها ناس يعني المنافقون يدخلون يترك. يترك الصلاه وهو جالس جالس انت من تترك من الصلاه او ربما قام صلى بجوار الجهاز وجلس صحيح هذا هذا متدين او سارق مسالك المنافقين اذا يمكن منافقا حقا منافقا كاملا السلامه الرياضه للصائم عليه الحذر من كل ما حرم الله عليه لانك اذا تفتح الجاز حتى في موقع اخباري في موقع كذا يصادفك كما يصادفك صحيح يصادفك كما يصادفك وانت وانت صائم فتبتعد ابتعد عن اسباب الفتنه واسباب الشر لا نراكل ان الدخول إلى الانترنت محرم مقدر باطلاق حتى لكن كثير من الدخول إلى الانترنت في الواقع محرض كثير من دخول الناس وتعاملهم مع الانترنت في الواقع هو ماذا محرض وقله بل ندره من الناس هي التي قد تستفيد او تاخذ شيئا على وجهه والذي سيستفيد في كم من الوقت سيستفيد الذي يعني ليس له عمل متصل فرضنا كان يقرأ مثلا شخصا مقتعد وهذا هؤلاء قله لكن انا انا عملي ليس من خلال الانترنت صحيح اريد ان استفيد شيئا كم كم ساجلس كم كم مدة جلوسي ادخل اخذ شيئا شيئين كذا محدد صحيح لان يسر من بعد العشاء إلى طلوع الفجر هذا ما صحيح وتحوي يوتيوب وكذا يمينا هذا في رقيب الان الإخ... اخاطب جميع اخواننا الذين ابتلينا بهذا بادمان هذا الانترنت في رمضان ابتعد عنه على الاقل حتى لو كان في شيء مضاح اشغل نفسك بالله تقول لا انا هنزل الدروس كذا اشتغل بالدروس التي عندك الان اليس كذلك لا تضيع وقتك بارك الله فيك جاني بهذه النصوص وغيره ان الواجب على الصائم الحذر من كل ما حرم الله عليه والمحافظه على كل ما اوجب الله عليه وبذلك يرجى المغفره والعتق من النار وقبول الصيام والقيام انت ما يعني قلنا نقف هنا شاء الله كما قلت او كما اعتقد معنا في كلام الشيخ نكون حريصين على احسان الا الا الا الا الاستقبال او لهذا الشري من هذا من نتوب إلى الله ونحرص على اصلاح كل ما هو فاسد من أحوالنا واذا كنت اعلم أن الأمر الفلاني يكون سببا ومدخلا إلى معصية أو إلى بعد عن الله اتجنب هذا الأمر وانوي انني لا أعود اليه وانوي أنني اطهر نفسي من كل الأدران ومن كل الاوساخ ومن كل ما يبعد عن الله سبحانه وتعالى نسال الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا له منقطاعين وان يجعلنا من المتقين وان يجعلنا من الصوامين القوامين والحمد لله رب العالمين